ش ل ل ه الهدى للخدمات ا ع ر التقنيه ا نعمة نسعين وإياك 「私の思い出は何でもありません」 وما ي ن نجيك لعلكم ي ذ ك ى او يزكى ف ت ن ف ع م ن عن ذكرى اما من س ل ى فان ه م تصنع وما عليك فان لا ي ذ ك ى واما من ج ا ل لك يسعى وما اخشى فانت عنه تزكى ارسلنا الاذن كرامتنا لنشاء ذكر في صنف <تصفيق> مكرمات اللهم من مبخرا بهدي ذكر كرامتنا مباركا م ن ل شيء فاحرم فاخذت ثم اذا ش ل ل ه فاخذت فاخذت فاخذت فاخذت ف ا ت ا خ ذ ت فاخذت فاخذت فاخذت ا ذ ت فاخذت ف ا ذ ت فاخذت فاخذت ف ا ذ ت ف ا خ ذ ا خ ذ ت ف ا ت ف ا ت فاخذت ف ا خ ذ ف ا خ ذ و فاخذت فاخذت ف ا خ ذ ن فاخذت فاخذت فاخذت ف ا خ ا خ ت فاخذت ف ا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 من أخيري وجوه م ي أ ي ي وصالباتي ي و د ن من يومئذ مسفرا وضحكه مستبشرا ووجوه يومئذ علينا غفر لو نقطت 「どうもありがとうございました。<音楽>